بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم تتكافد حتى زورتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لترون النار جهنم